وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذين إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون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 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اللي اتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا أي يكون الناس متة واحدة لجعل لمن يكفر بالرحمن لجعل لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون